بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضلين وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما